وَإِنَّهُ فِي أم الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم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 من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوتم عليه وتقول وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُقَلِّبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ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 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما بِذَلِكَ بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون Belalılar, "İnna, vücutlarımızı bir aileye bağladık ve ailelerimizden biriyle birlikte, kardeşlerimizden biriyle Arslan min qabilk fi qariyat min nizir illa qalam utrafuha illa qalam utrafuha نا على آثارهم مقتدون. قال: أَوَلَوْ جَاتُكُمْ بَأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَا أَكُمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّا بِمَا به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مبين تعبدون إلا الذي فطرني فإنه ساهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء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 وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينِ فَبِأْسَ الْقَرِيمِ وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُم أَن نَّكُم فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فإنا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إن انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إني رَسُولُ رَبِّ العالمين.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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه İnnehum kâlû qûm fasîkîn, fâlâm ma aasafûna minhum fâ ığrâqûnahum ajmâîn, fâjâlnahum wa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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطافوا عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأفوس وفيها ما تشتهي الأفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.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 وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم السَّاعَةِ وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من